وَلِلَّهِ نَسْأَلُ وَنُعَاوِنُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِنْ كَانَ مَوْجٌ أَقَامَ صَادِحًا قُلْ يَا أَخِي اعْبُدِ الرَّحْمَنَ مَا لَكَ يا جنوري يا انشاق من النماء ويرى نور սłą drawers, þ рес politic morally terminaria, трös професс or coupon قالوا يا خالق قد كنت فينا مرجو وأنقذل in uh the -huh. I'm in the را يوم قومي هذه لا تأكل كي أرض الله ولا تنسوها بسوء فيأخذكم عذابا قليلا فَلَوْا تَأْقُلْ فِي عَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْا بِسُّوْا فَيَأْخُّ لَكُمْ عَذَابًا قولنا فقالتنا اتعطي بردكم ثباثة أيام من ذلك عبد الله بَنَا اجْ مَنَ مَنَ جَيْنَا ط نزجينا صرابحا والذين أملوا معه برحمة من الله ومن شد يوم Oh, <laughs> my <laughs> <laughs> نجينا صرابحا والذين آموا معه برحمة ذا كان هو دانين الله واليوم او يكذبوا فطورك دي اجي مننا من عمل لا يمن R provin�isen abonderd station. Rúiskie You're right. और अब सब मनो sat om sununu evabi bu kuş ba do you know When you're a king, All oh. right. Oh, how did और okay. जी نار يا مني وهيب امضي وبدأت القصاني يا نحواني زالهم يا All right. ويا طال عمرك يا لي وني زمانك يا اخي ويا Oh, oh, oh, oh. يَا كَثِيرُ مَا يَخْفُونَ Thank <laughs> you. Whoa, <laughs> whoa. waa well, لنريد وإلى ما يرسل الله على السفر وما يتوفيق يا այկան այկ ետկ ստկ Ուམ་ս քո մոտ պես ու մենք ու Welcome to me. ويا قوم إذا يجرمنكم شقرك يا عيي أصويركم ո՞ւմ ա քառ དクག དク དク དク དク དク དク དク ད'de ན གཨ ན وَيَا قَوْمِ دَا يَجْلِمَنَّكُمْ شَكْرَكِيَا أَيْيَا صُرِبَكُمْ Հանանանան անը ինը ինը ինը դյ՞ը աս՞ը work uh -huh. Wow <laughs> վոքա Wa nas zgno nazwi nazoia na ki All it I